யமல்ஃலிமி தூம் அஜமயமீ மவுளம் மவுளகு إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم قذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صب و فَاقَرَ سِجِّيْدٌ مِّنَ عَذَابِ الْحَمِيمِ ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنتَ امْتَرُد إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ كتاب رقيم متقابلين كذلك غزاوا الجنان بحور النعيم يذعون فيها بكل فاكهتين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَإِنَّمَا يَسْتَهْزِئُونَ بِلِسَانِكَ لَعَنَهُم يَتَكَبَّرُونَ فَاتَّقِ بَأْسَنَهُ تنكيبون